وهو الذي يرسل الرياح مسخرا ويفيض من رحمته وعم من ذلك كله قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم بثمرات الحياه الدنيا وهي كل دليل وعلا وعلامه وعلامه وعلامه تدلهم على أن الله قد اراد بهم خيرا وانهم من اولياء ان وفقته في فيه الثناء حسن والرؤية الصالحة ويضبط فيه من يشاهدونه من, من اللكس والتوفيق والتيسير اليسرى وتجميبهم العسرى ومن ذلك بمن عنقى في ذلك أن يجعل الشجائد مبشرة بالفرج لأنه يقول فأما من أعطى وطنقى وطنقى وطنقى الحسنى فسن يحسقه اليسرى ويقول ومن الله يجعل له من أمره يسرا فإذا رأيت الموم وخيرتك لك ومفتحك وأن لك وأنه رأيك أقدم حتى وإن كنت لا تحذبه فهذه الأشخة تنهب بشرة نحن وإذا رأيتها عن ذلك ففحشت مسارك فإن فيك بلاء إنها لا تتراجع إذا كنت مكيمة على ما وما النعم لا تكون إزدراجا إلا لمن اقام على نافيه الله كما قال تعالى ان كفروا فانت بدج ام ميدان من المؤمن ف نعم ده. ده. ده. ومن ذلك بل من اوقف ذلك ان يجعل الشدائد الشدائد مبشره بالفرج ومن ذلك ومن ذلك ومن ذلك بل بل من اوقيدات انه يجعل الشدات الشدات مبشرات بالفرج مبشرات بالفرج والعسر مؤذنا بس نقولنا لدينا الفيديو مؤذنا بالشر واذا عن انبيائه واصيائه وكيف لما جدد دين المحال والله بما رحبت وجلزل حتى يقول رسول والذين معه ما تنصر الله حقا هذه ما هي نعم وتعانى الله على انما الله قريب رأيت, رأيت, رايت من ذلك العجب العجاب العجب. رايت من ذلك العجب العجاب وقال تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ها طيب طيب ف... مع العسر, العسر يسرا مع هذا ها لا بس العسر فإن مع العسر يسرا إلا العسر يسرا سيجعل, سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال صلى الله عليه وسلم وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع كرن وأن مع العسر يسرا وأمثلة ذلك كثيرة والله وعلم القاعدة الثالثة عشرة حجز جواب الشر يذل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد وذلك تقوله ولو ترائي المذنبون لنا في ربهم ولو ترائي فلا فوت ولو ترائي الهجم ولو ترى فلا فوت ولو الذين ظلموا يرون العذاب أن قوه الا لله جميعا ولو ترائي يلقوا على ربهم ولو ترائي يلقوا على النار فحظ الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وصباعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوسط ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون عيما يقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريق والغفلة واللهو ألقائم هذا هو الشيء في مقابل تعظيم يتولى على سيده وحوله وخلال هيكامه وجه ماده ذو الياء على راشيون لينديمن ما راشيون ان هذه الاعلام مؤشر امامي او والا لا قال خاطر هنا الحاصب راشيون ما راشيون لكن هو مبدا في التعريف والتسميه كذلك نعد العامة الإجميحة يفرح سرط وحيد وجواب كلها تجل على عامة هذا جواب القاعدة السابعة عشرة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى, الم... دل... دل على المعنى العام من مناسب له وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقيه ولهذه القاعدة أمفئة كثيرة من الإيمان كان يا قد مر علينا كثيرا كلمه الى افرد ها انما سواء لا منا عليه وحده خصص هي قال الى جمعه اتركا والى اتركا الجمع يا ها نعم من هذه ما افرج افرج وحده في ايات كثيره وقرنها وحده, وحده وحده وحده أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة ولهذا ترتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب ولولا دخول المزمورات ما حصلت ما حصلت آثاره وهو عند السلف او قول القلب واللسان وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ولا يأتي الذي قرن الايمان فيها بالعمل الصالح او يعني يعني الا عمل الصالح كقوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يفسر الايمان فيها يفسر الايمان نعم. فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والالتقاش دون الانابه والعمل الصالح ولا والاعتقاد ولالتقاد والعمل ولعمل الصالح بجميع بجميع الشرائع القولية والفعليه وكذلك لفظ البر والتقوى فحيث افرد البر دخل فيه دخل فيه امتثالا امتثال الاوامر وجناب التناهي وكذلك الى افريد التقوى ولهذا يرتب الله على البر والتقوى يرتب الله على البر التقوى عند الاطلاق عند الاطلاق الثواب المطلق والنداه الثواب المطلق والنجاه المطلقه كما يرتبه على الايمان وكانه يفسر, يفسر, يفسر, يفسر اعمال الدرج بما اوحثه وكانه يفسر اعمال الدرج بما بما يتناول أسعى الخير وترك المعاصي وكذلك في بعض الايات تفسير فضائل التقوى كما في قوله واتبعوا الى مقره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من الاوصاف التي تتم بها التقوى واذا ذم بين الجد والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كان الجبرس من جامعا ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الاقوال والافعال الظاهره والباطنه وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك ترك جميع المحرمات وكذلك ترك اسم العدوان إذا قيلت فسر الاسم للمعصي التي بين العبد وبين ربه بين ربه الذي بين العبد وبين ربه والعدوان على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم وإذا أفرد الإسم دخل فيه كل المعاصي التي تؤسم التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين خلق شخص وكذلك اى افرج العدوان وكذلك لفظ عباده والتوكل ونفذ ونفذ عباده والاستعانه اذا اودعت في القرآن تناول الجميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا ومن اول ما يذكر فيها التوكل والاستعانه والجمع بينها وبين التوكل والتوكل والرجاء نحن إياك نعبد وإياك نستعين ها ها انتم شايفين ها انتم شايفين ها انتم إذا كانت هذه اللقظة نحو إياك نعبد وإياك نستعين تعبده وتوكل عليه فسرت العبادة بجميع المنورات الباطنة والظاهرة وفسرت توكل باعتماد القلب على وفسرت توكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحضور جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها وكذلك الفقر الفقر والمسكين إذا أفد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات وإذا دمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين فسر الفقر بمن اشتكت حاجته وكان لا يجد شيئا أو من يجد شيئا لا يقع منه موقف لا يقع منه موقع موقعا وفسر المسكين بذل حاجته دون ذلك ومثل ذلك الألفاظ الجالة على تلاوة الكتاب والثمسك به وهو اتباعه يشمل ذلك القيام بالدين كله وإذا قرنت مع, وإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله تعالى اتر ما أوحي عليك من الكتاب وأقم الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة كان ركر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحسا عليها وإلا فهي داخرة بالاسم العام وهو التلاوة, والت التلاوة والتمسق به وما أشبه ذلك من الأسماء هنا من الأسماء يتمنى كل أسماء يتمنى لإحسان في الله في عبادة يتمنى لإحسان في عبادة الله وإحسان إلى الخلق نعم هذا هو يعني أنت الكدير الضوء الضوء في كثير من الآيات يخبر بأنه, يهدد بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعدل, المتعلقة بالعدل الموجبة للهداية الموجبة للهداية أو الموجبة غضلال وكذلك حصول المغفرة وضجها وبصر الرزق وتقديره وذلك في آيات كثيرة في حيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وينصر من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويقضي الرزق لمن من يشاء وعلى على من يشاء كل ذلك على كما توفيذه يقطرون عند ملكه جل جلاله ذلك على كما توفيذه وانفراده بخلق الاشياء بخلق الاشياء وتدبير جميع الأمور وان خزائن الاشياء بيده يعطي ويمنع ويفرض ويرفع ويقضي ويرفع فيقتضي مع ذلك من عباده اي ايلا فيقتضي من من العباد اي بذلك واي يعتكف يعتكف يعاند ويعاند ويطيع عن به. به في في ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون وان لا يسالوا احدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني لمن هديته لمن هديته فتهدونني اهدكم وفي بعض الايات يحرم منها اسباب الأسباب ذلك فيها. يذكر فيها خلينا نضال نفتح على بنو ينعكس او حتى هذا ها يا وفي بعض الايات يذكر فيها اسباب ذلك او لا وفي بعض الآيات؟ وفي بعض الايات يذكر فيها اسباب ذلك اسباب ذلك يعرف العباد الأسباب الوقفس على أسباب والفررق المكلة على <تصفيق> أسباب والفررق المغضية المغية إليها فسلوق فسكن النافع ويج الضار قوله تعالى فما من عقااو والتقا وقدق بالحسن فثصه للسررى وأنا من دخل والثعنا وخذب بالحسننا فصه للسررى فغنااء فبين... فغنا في أسباب الهداية والتن أاب فنا أن أسباب الهداية تصديق العبد لربه وانقياده لأمره وان اعتاذه وانقياده لانبه وان استاب الضلال و والتصديق والتجكيد لذلك ضد ذلك وكذلك قوله تعالى يهدي يهدي به الله من يبتغي رضوانه يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وما يضل به الا الفاسقون الى الفاسقين فريقا هدى وفريقا حط عليهم الضلاله إنهم اتخذ الشياطين أولياء من دون الله فأخبر أن الله يهديهم وكان يهدي من كان فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغبة الخير واتبع الوان الله وأن الله يغل من فتق عن طاعة الله وتولى عجاه وتولى عجاه عجاه وتولى عجاه من الشياطين ورضوا ورضوا بولايتهم او ولايه رب العالمين وكذلك قوله فلما جاءوه زاد الله قلوبهم ونقلب افئدتهم واصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره وكذلك يذكر في بعض الايات الاسباب التي تنال بها المعصره والرحمه ويتساقط بها العذاب كما قوله وليغرق ويتساقط بها العذاب كما وإني نغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم مهتدى ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها للذين يستقون ويوتون البكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يستبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون إن رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين وسارعوا, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها السماوات والأرض وعدة المستقيم ثم ذكر الأسباب التي تنال بها تنال بها المغفرة والرحمة وهي قصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها أن, أن, الذين آمنوا إن, الذين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله وإذا, وإذا, وإذا, وإذا قرأت القرآن هذه الآية عظيمة يعني يقالنا قال أنا أرجو رحمة الله واخاف عذاب الله ننظر هل هو من هؤلاء المخصمين بعد السباة؟ إن كان كذلك هو صاد وإن كان كذلك غير ذلك فإنه ممن تمنا الله الأمان لأن, لأن الله قال إن الذين آمنوا والذين يهاكوا وجاهدوا في ذبي الله أولئك أرادون الله أما تجدون أن أعطوا رحمة الله ولا صلم الذي يرجو رحمة الله حقيقه ذا بنت عليها نعم واذا قرئ القران فاستمعوا له وراقبوا لعلكم ترحمون وعم من ذلك كله قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هذا القران هو طريق الرحمه والمغضره سلوك طاعه الله ورسوله عموما وهذه الأسباب المذكوره في خصوصا واخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين التكليب لله والتولي عن ضاعف الله ورسوله فقوله تعالى لا يطلاها إلا الأسقى الذي كذب وتولى وسيجنبه وسيجنبها الأسقى الذي يؤتي ما له يتذكى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وكذلك يذكر أسباب الرزق وان لزوم طاعه الله ورسوله وانه نزوم طاعه الله ورسوله والستري الجمين والستري الجمين مع نزوم التقوى كما وتع... تعالى ومن يستق الله يدع له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وانتظار الفرج والدست كما قوله كما الله بعده سيجعل الله بعد عسر يسر خ الذ والاستغفار والستأجروا ررضكم ثموب إلي yeah. والغجر ركم ثموب ليعكم الم yeah. yeah. وعكمعا الحسلا إلى أجل المتم إلىجل المتم جد وتي كل الذي فاضل فضله والتغوا ررضكم إنهم كان غفرة يرس السماع عليكم ي ي السم عكم مدرا الآيه فاقبر ان لاستقاره سبب مستجلب به مغفره الله مغفره الله ورسله وخيره وخيره ذلك سبب للفقر والتسيسير للعثره وامثله هذه القاعده كثيره قد عرفت طريقها فازم القاعده في التاسعه عشره بعد دقيقه <تصفيق> الله تعالى القاعدة للسفعة أسفر ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن القسم المذكور له تعلق بذلك الاسم السريم وهذه قاعدة لطيفة النافعة عليك بتتبعها, بتتبعها في جميع الآيات المخسومة بها تجدها في غاية المناسبة وتدل على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته وفي القائد الكثة عسى ختم الآيات بالاسماء الحسنى يقوله على أن الحظ المذكور له تعلق بذلك الاسم الحيء الحظ المذكور يعني أنه عقد بالآله بالاسم الذي عقد بالاسم يقوله على أنه تعلق بذلك الاسم مثل و السارق و السارق و بما كتب عن الله والله عزيز حكيم فان قطع لي يتناثر نا عز الله وحكمته عرفتم اي ايوه ني في ما الذي في الراجع اذا هو في مثل الايه من اسماء الله كان حكم ذلك يتعلق بما يجر عليه ذلك نفس نعم يمكن أن تعرفهم عنه ونحن نحن وتدلك على أن الشرع والأمر والخلط كلهم صاجئ عن اسماءه وصفاته ومرتبط بها وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة إعكانه من أجل المعارف وأشرف العلوم تجد آية الرحمة مخصومة بأسماء الرحمة وآيات العقوبة وآيات العقوبة والعداد مخصومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر ولا باس هنا انك تبدع الايات الايات الكريمه في هذا ونثير الى مناسبتها بحسب بحسب بحسب ما وصل اليه علمنا الخاص وادارتنا الرائفه ولو طالت الامثله هنا لانها من الاهم للمحذرات ولا تشاهدجدها في كتب في كتب التفسير للتيرا منها فقوله سالا في فقوله سالا في قوله في اوله تتوعى هم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ذكر احاطه علمه بعد ذكر خلقه للارض والسماوات فعلى ذكر بعد ذكر خلقه للارض والسماوات يدل على احاطه علمه الشكر ذكر ذكر, ذكر, ذكر, ذكر, ذكر ذكر احاطه علمه بعد ذكر خلق خلقه للارض والسماوات يدل على احاطه علمه بما فيهنا من العلوم العظيمه وانه حكيم حيث وضعها لعباده واحكمها هي احسن خلق وازبر النظام وانه خلق انه وانه خلق وانه هو خلق, خلق وان, خلق وأن خلقهن لها من اجل علمه كما في ق... كما قالت الايه الاخرى الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير مخلوقات من اجل ادله الاخرى على علمه فكيف يخلقها وهو يعلمها ولما ذكر لأن هذا يشبه وثياني وثياني لا يعنيت في خط المعدد فكيف يفلقها وهو لا يعلمها ولما ذكر كلاماً يعني أنا أذكر معه بعد أن تبعطني نصح هذا خارك رام بغض الصلبة الطابع تفرق فيها في الزيالة والحذر وطلب مع الشيخ أنه يعني يتكلم معه ففي سياقه ما, ما في مضارع ولما ذكر كلام الملائكه فينا حذرهم انه انه جائع في الارض فليسه ومراجعههم لربه في ذلك فلما خلق عادما وعلمه اسماء كل شيء وعجبت الملائكه انها وانباءهم ادم فيها قال سبحانك كلام قالوا سبحانك لا عم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة وأنهم مخفئون في مراجعتهم في في الأرض وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن عقولهم تضمحلوا عنه بأن علومهم بأن علومهم تضمحلوا عنه عن عم عن ربهم وأنه لا علم لهم إلا طب محل عند طب محل عند طب محل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين أدى الليل على علم الله بآدم وتماني اسمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد بسر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه فمناسبته جليلة لكل جليلة بكل أحد وأنه جليلة جليلة خلح جليلة عندي خلح جليلة وأنه لكل أحد وأنه لما كان هو التواب الرحيم لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب السائدين إليه ووفقهم بعمل الأسباب التي ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم بالتوفة والأسباب وتاب عليهم ثانيا حين قدر قبل ما تابهم وأجاب سؤالهم ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم يتوب أي أقبل بقلوبهم فانه لولا توفيقه و و صرف و صرف قلوبهم و صرف قلوبهم إلى ذلك لم يخل لهم سبيل الى ذلك اين الثولت عليهم نفس العمار فإنها فانها لا تأمر إلا بالسوء الا من رحم الله فهذا منها ومن نساء الشيء ومن نزاعات الشيطان ولما ذكر الله النفس اخبرني كما بقدرته وتفرده بالملك فقال أخبر عن تمال قدرته وتفرده بالملك فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وفي هذا رد على من أنترى النفق وأن نفقه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه فإنه تعالى يتصرف بعباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية فلا حجر في شيء من ذلك ولما قال ولله المسجد <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> فلا, حجر <تصفيق> فلا حجر عليه في شيء من ذلك فلا حجر عليه في شيء من ذلك ولله المسرق والمغرب فأينما تولوا فتم واجه الله إن الله واشع عليم أي واشع الفضل وواشع الملك جميع العالم العلوي والكفلي داخل في ملكه ومعكاته في ملكه وفضله فهو محيط فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه في الأمور الماضية ومستقبله ومحيط علمه بما في التوجه إلى القلة المتنوعة إلى الحكمة كده لان الى القبائل المتنوعه من الحكمه نعم في شباب اذا فينا تاوت الى القبله في عندك القبله من الحكمه اللي هي المتنوعه عندي القبائل المتنوعه اتقال يمكن ما كانوا في, في اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يصلون إلى بيت المقدس فهو قبله. ثم نسخ إلى بيت الإيلة إلى بيت الله الخرام فكار قبله فالإله الحكمة في كون سبحانه وتعالى أقرهم أو أذن لهم أو شرع لهم في أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم رسول الله وسلم المدينة ثم نسخ لها ومحيط العلمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا قبلة المعينة فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه وأما قول الخليل وإسماعيل عليهم السلام وهما يرفع للقواعد من الجيد ربنا تقبل منا إنك أن تستميع عليم فإنه توسر إلى الله في هذين الإسمين إلى قبول هذا العمل الجليل حيث كان الله يعلم يعلم نياتهما ومقاصدهما ونواياهما ومقاصدهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما فإنه يراد للسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة ما على المبتدئ كما كما قال الخليل في الآية يقرأ إن ربي لسميع الدعاء هنا هذه هاء هي هذا سمع سميع مقام الدعاء هو دعاء المسألة أو دعاء العبادة فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة فمنه في دعاء العبادة الله لمن حمده دعاء عبادة فإن <تصفيق> الأهم يدعو الله صلى الله عليه وسلم فما نسمع الله يحمده أي استجابة إن ربي لسميه الدعاء فهذا دعاء المسألة فمعنا سميع المجيب الدعاء <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم سميع <تصفيق> <نعم. تصفيق> <نعم>. الله <تصفيق> لا يجب أن يكون السلم للشميدة لا رح إذا كانت مقام الدعاء الله وقال لذي نقاب ونوافق سمع الله قوله هذا مقير ومع ذلك فهو سمعنا تنصم السلم إذا جاء الله السهيم في مقام الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء جادة سوف بمعنز التجابة وأما ختم قوله قوله ربنا وضع فيهم رسولا منهم لقوله إن كانت العجز الحكيم أي فتما أن فكان أن ان بعثه هذا الرسول فيه الرحمة فيه الرحمه السابقه فيه كمال انت لله وكمال حكمته فإنه ليس من حكمته اي ايت كل خلقه دون عاده لا يرسل اليهم, رس لا يرسل إليهم رسولا الله لا يرسل اليهم رسولا فحقق الله حكمته ببعثه لالا يكون للناس على الله حججه والامور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم الا بعز الله ونفوزكم حكمه وقد يختفي الله الله في اسمائه الحسنى عن التفريغ لكل احكامها وجزائها ينبه عباده انهم اذا عرفوا الله بكل اسم عظيم عرفوا ما يترتب عليهم من الاحكام في قوله تعالى, من عندنا جاءتكم البينات لم فلكم العقوبة, فلكم من قال, الله أي ذا عرفتم عزته وهو عزته وهو قهره قهره وغلغته وقوته وتناعه وعرفتم حكمته وهو وضعه حكمته, حكمته وهو وضع الاشياء مواضعها وتنزيلها من محلها اوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وجللكم لأن من حكمته معاقبه من يستحق العقابه لان من كرمته معاقبه من يستحق العقوبه وهو المصر على الدم مع علمه وأنه ليس لكم إجناء عليه ولا فرود عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قد أن تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم او تركوهم ونحوها فلقال فلقال فاعلموا أن الله غفور وظحيم يعني فإذا أردتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من, تاب أن من تاب وعناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نتعلم من الله والله عزيز الحكيم أي عز وحكم فقطع يد السارق وعز وحكم فعاقب المعتدي سرعا وقدرا وجزاء ولما ذكر مواريث الورجة وقدرها قال فريضا من الله إن الله كان عليما حكيما فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويبع الأشياء مواضعها فاصرع لما قاله وفعله وفصله ففصل بتوجيع الأموال على مستخفتيها الذين يستخفونها يجب كل مصر جائب لحفر علمنا بحسب على مستحقها الذي لا يستحقونها بحسب علم الله وحكمته فلو وقف وك... فلوقف فلو فل العباد فلو وكل وك فل العباد الى الى الى انفسهم وقيل لهم اجيوها انتم بحسب بحسب جهالت بحسب جهالكم اتهادك لدفعها الجهل والهوى وعدم حكمه وصارت المواريث فوضى وحصل بذلك الضرر وحصل وحصل بذلك منضر من لله به عليم ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأفقها للأحوال وأقواها للنفع ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا وكذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته ولهذا يذكر الله العلم وحكمه فعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعي يبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط في حكمته خير خارج عن علمه ويقسم الادعيه باسماء تناسب المطلوب وهذا من الدعاء بالاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى بها لا تعبدوا الله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم وقوله تعالى لينخلنهم مدخلا رضونا وان الله لعليم حليم والايات التي بعدها كل واحده ختمت باثنين كريمين فالاول منها ها يعم الله ولا لا يا ابن الحلال ايه كده فالاول منها من فالأول منها هذه هذه او من ثمان ايات قد اقسم اثنين مئات من الثمانيه في الحق ما قلنا الخط ثلاثه ثلاثه افتحني من دي لا دارت لهم هذاك باش نقولوا وشير قالوا طبعا اي يدروا ما بعده. بعده. <تصفيق> ها؟ ها ها. <تصفيق> <تصفيق> اللي بعدها زين هذا اللي خلق ست ست ست ست ست كل آية مكتوبة يعني لا يوجد سرعة مثل هذا يعني لا يوجد سرعة آيات متتابعة من أسماء الله هذه سبع آيات متتابعة كل آية كثمت لثمين من أسماء الله نعم نعم نعم نعم ولايات متشابهه التي بعدها كل واحده ختمت باسمين كريمين فالاول منها هذه ختمها بالعلم وبالعلم والحلم يقتضي ختمها ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه, علمه بنياته الجميله وعمره الجليله ومقاماته الشامخه سيجازيهم على على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويعفو ويحيي ويحيي ويغفر عن سيئاتهم وقفت انهم ما فعلوها وختم الثانيه بالعفو الغفور فاني فان من اس فانه اباح المعاقبه بالنبن ولجئ مقام الفضل وهو العفو وعدم وعدم معاقبه المسيء وان هي البغيه لكم ان تعبدوا الله بالله وتشكروا الله ان في هذين الوثيين الجليلين يا مثل ذلك لسانا له اصله ومقرته وقد م لايه الثالثه ان تصدقوا وادعوا فاستمعوا لقوله سبحانه سبحانه ليشفاع في اسن وقد السميع البصير يقتضي سمعه لجميع وجميع اصوات ما سكنت الليل والنهار وذاقوني في حركاتهم على اختلاف الاوقات وتداين المساله وختم الايه الرابعه للعلي الكبير لان علمه المطلق وكبريائه وعظمته ومجده قد حل مع المخلوقات ويبطل معها كل ما كل ما عبد من دونه وقد بيّنت كمال علمه وكبريائه تتعين انه هو الحق وما سواه باطل وختم الايه قائله اللطيف الخبير الدالين على سعاتي لدي وخبرتي في اليد والبوابه بالبوابه التي ازلاها وهي ما تخوي عليه الارض من افناء الجذور والوال النباتات وانه لقح باذنه حيث اخرج لهم افلاك الارزاق بما عنده من الماء بما عنده من الماء النميس والخير الغزير وختم الايه السابق تح الغني الحميد بعدما لا كرامته في السماوات والارض وما في بناء من المخلوقات وانه لم يخلقها لم يخلقها لم يخلقها وانه لم يخلقها حاجه منه لها فانه غني مطلق ولا هي تكم ولا الحميد كامل وليدلهم على على انهم كلهم فخراء اليه من جميع الوجود وان هو حميد في اقداره حميد في زرعه حميد في جزائه فله الحمد المطلق ذات وصفات وصفات وصفات لا تساها الفواس عالع قديم الثابت في ساعته في ساعته يحوشه في ساعته هاتين nende tema selle ja ee tema وخاتم سبعه بالرؤوف الرحيم أي أن رؤفته ورحمته اي ان من رؤفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والارض وابقاءها لالا تزول فتحصل مصالحهم ومن رحمته سخر له الجهار ليفيد في منافعهم ومصالحهم سارح لهم حيث خلق لهم مسكنا واوجد فيه كل ما يحتاجونه رحيط وحفظه عليهم وأبقى ولما ذكرت سورة الشعراء قصف الأنبياء معهم منهم ختم كل قصة لقوله وإن ربك لهو العزيز الحكيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأسباعه وذلك برحمة الله ونفسه وأهلاك المعزز وأهلاك المذنبين له وذلك من اثار عزتك وقد تعلق المصدرين بكلامي بكلا الحالتين قلت لكل من الحالتين فانه نذر الرسول واساء بكمال قوته وعزته ورحمته واهلك المكذبين بعزته وحكمته ويكون, ويكون ويكون لكم الرحمه يغضى عظمه جرم ايضا عظم جرمهم وانه لولا وانهم لولا ان جرمهم تعظم وسد على انفس على انفسهم ابواب الرحمه ولن ولن يكن لهم طريق إليها كما وأما كما حل بهم عقاب وان قوله عليه السلام وأما قول الإنسان عليه السلام إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تأخذ لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل أنت غفور رحيم فإن المقام ليس مقام استعطاق واسترحام وإنما هو مقام غضب منتقام ممن من اكتخذه من من إلها مع الله فناسب لكر العزة وحكمه وصار أولى من لكر الرحمة <تصفيق> <تصفيق> هذه من كيسة كأبا حتى من قصير ها ها يخاف المزيدين ها كي ها ها ها وأتفاعه كمان قوة عزة وعزة هذه المكذبين بعزة وحكمة هذه قامة الرجاء أن يذفر الأسباب أن يذفر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة مثل قوله يقضر لمن يشاء ويعجب من يشاء والله غفور رحيم والله